وكانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 أُذُر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلك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 كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِهَا أُلَآهَا فَيَقُولُ أَأَن ثم <أنتم> أضللتم عباديها أولئك أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحالك ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوم بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم من رضقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذينَ لَا يَرْجُونَ لِقَوْلِ أَنَّ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا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 وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا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 telah kita beritilah, ولا يأتونك بمثل، الا جئناك بالحق وأحسن تفسير. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم. ما اولائك اولائك <أولئك> شر <مكانا>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 وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ اتَّخَذُونَكَ إِلَّا هَزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادُوا لَيُضِلُّونَ عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صبرنا عَلَيْهَا Wasaupa yaglamu nحين يرون العذاب من أضل سبيله أرأيت من اتخذ إلهه هواه أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ إِلَّا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 وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباة وجعل النهار نشوراً وهو الذي أرسل اللياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعموا وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس فأبا أكثر الناس إلا كفراء ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا Fala tugiil kafirin wajahidhum bihi jihadan kibira. Wahai yang merajal bahrin, ini adalah azab furat, dan ini milhun ajaj. Dan di antara وهو الذي خلق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 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسأله خبيرا وإذا قيل له مسجود للرحمن قال ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم شجدا وقياما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 illa man taaba wa aamana wa 'amila 'amalan saaliha fa ulaa'ika yubaddilullahu sayaa'atihim fa ulaa'ika yubaddilullahu sayaa'atihim hasana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 وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مشتقرا ومقاما